فَمَنِبَتَ غَوْرَاءَ ذَلِكَ فَأُنَاكَ هُمُ الْعَدُونُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُلَاءَكَ فِي جَنَّاتِ رَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ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 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا